قَالُوا مَا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قَالَ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم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 اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهُم مُهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلهة إن يردن الرحمن بضد لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني ربكم فسمعون طيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين